Eidin al-ṣirāt al-mustaqīn, sirāt al-lāzin al-amt alayhim, wa al-maghdūb alayhimu al-ḍalīn. ذلك الكتاب لا رعيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أمنا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 إن الذين كفروا سواهم عليهم أنفرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى, سمعهم وعلى غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون اللهم الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا وَلَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُرْسِدُوا فِي الْرَضِ قَالُوا إِنَّمَا نِحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُرْسِدُونَ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 وَإِذَا نَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسَّزِئُونَ Allahu يستزئ بهم ويمدهم فيه طيعهم يعمهون أولئك الذين شر وضلالة بهدا فما أرب حث شعرتهم وما كانوا مهتدين مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صل بكم عمي فهلا يرشعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورد وبرق يجعلون أصاب عوم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم رضا فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 فإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَقُّوا النَّارَ الَّتِي وقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَمَشْرِبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَمَن لَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا منا مِن ثَمَرَاتِ رِزْقِهَا قَالُوا هَٰذِهِ الَّتِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَاُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى السَّحِيرِ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 يضل به كثيرا ويدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عدى الله من بب ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به لا ويفسدون في رب أولئكهم خاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم السوا إلى السماء فسواه النسب على وهو بكل شيء عليم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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بؤني هؤلاء أولئك إنكم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما حلمتنا إنك أنت الحليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُفْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وقلنا يا آدم اسكنا أنت وزوجك الجنة وكلا مهار غدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في رضم السقر ومتاع لاحين فَسَنُقِي اَادَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قَوْلُهُ بِطُورٍ مِنْهَا عَشْمِيْعَا فَإِن مَّآتِيَ نَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني وإسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأفو بحديء في بعدكم وإيا يفرابون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشعروا بآياتي ثمنا قليلا وإيا يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي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 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأرقنا آلَ فرعون وأنتم سنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَتَمَتَّعُونَ عَجَلًا مِّن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فاتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَمْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْظُرُونَ سَنَعَائِيْكُمْ بِالْمَنِّ وَالسَّلَوَاءِ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْا أُنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ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 إلا لهم فأنزلنا عن الذين على الذين ظلموا, ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استقاموا سال قومه فقونا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت من اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا اشربوا من رزق الله ولا تتوفر أرض مفسدين وإذ كنتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تبتراض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال السبلون الذي هو أبنى بالذي هو خير اهبطوا مسرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة اسكنت وباء بغضب من الله ذلك بأنه كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خاف عليهم ولا هم يحسنون وَإِذَا خَذْنَا آمِيتَ قَقُمْ وَرَفْنَا فَقَقُمُ الطُّورُ خُزُوا مَا سِينَاكُمْ بِقَوَّتِهِ وَذُكِّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تُمْنَةَ وَالَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّمْسِي فَقُلْنَا لَهُ كُنُوا قِرَدَةَ الْخَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَٰنَكَ لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبيلنا ماهي قال إنه يقول إن نها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما سمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تأسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا سَأَ اللهُ لَمُتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا لَا نَجِدُهَا مِنَ فَسَبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فِي الدَّارَةِ تُمْكِنُهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا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 وَإِنَّ مِنَ الْمَآءِ لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَّهُ لَمَا يَبْتَئُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَنْ ظَلَمَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 a man su billahi sadaq